يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 إحام ما نشاء وإلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض العمر إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتر Al arbha mida, w ter al arbha mida, faida anzalna alaihi al ma ahzat, warabat, wa anbattat, wa anbattat min kull zauj bahij. Dzalik b anallah wal haqq, wa anhu yuhiil mauta, wa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 فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة ننقلب على وجهه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 من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيب؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يوم القيامة Inna Allah 'ala kulli shayin shahid. Halam tera an Allah yasjud lahuhu man fi al-samaوات وman fi al-ar. Wa al-shams wal-qamar wal-nujum wal-jibal wal-shajar wal-dawab. Wa kathirun Hendaklah mereka berserah kepada Allah, maka mereka akan mendapat balasan yang berbalas. Inilah akhirnya dari orang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 Zahb dan luna, walibasuhum fiha harim. Wahduulah al-ziyab min al-qaul, wahduulah al-sirat al-hamid. Innaal-ladzil kfaru wa yasdun al sabilillahi والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادء وما يرد فيه بالحادل بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود وَأَدْرِكْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كَرِجَالٍ وَعَلَى كُلِّ نِظَامٍ وَعَلَى كُلِّ نِظَامٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ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 ثم ليقضوا تفسهم وليوفن ذرهم وليضوّفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَعِزُّ رَبِّهِ وأحِلت لكم الأعوام إلا ما يُتلى عليكم فجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَوْا مِنَ السَّمَاء فتخففه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْبِد مَشْعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 فلهؤ أسلموا وبشري المحبين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوفقون وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القالع والمعتر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 فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها.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 وَإِنَّ اللَّهَ لِمِنَ الَّذِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْوَبِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والذين كفه وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخِيرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ دَخَلَينَ يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَانَصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوا فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة, يوم القيامة فيما كنت تَمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِيْ كِتَابٍ اِنَّ ذَلِكَ فِيْ كِتَابٍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا المنكر يَكَادُونَ يَسْتَثِيرُونَ بِالَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ۖ أَنَّ النَّارَ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 بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كعواسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملتابكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين، هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.